احنا نتكلم النهاردة عن العضوية الكنسية العضوية الكنسية بنشوهمها الكنسي هي العضوية في جسد المسيح كده او ايه يبقى اكبر علامة لها في الكنيسة عندنا ايه التناول عشان كده احنا بيعتبر الشخص اللي ما بيشترفش في التناول هو برا الكنيسة او لما كان العقد واحد يحرموه من الايه المسيحيين فالعضو في الكنيسه هو الشخص اللي بيشارك في ايه لو عضو في جسم المسيح اللي هو بيشارك في جسد الرب ودمه ده مظبوط يعني كانتي كده يعني تعريف العضو في الكنيسه هو الشخص اللي بيشارك في جسد الرب وايه ودمه عشان كده الكنيسه بتحتفل باول قداس المؤمنين والمواعظين اللي هم لسه مش اعضاء في جسم ال المسيح كانوا بيطلعوا بره و... وكل اللي في الكنيسة بيشتركوا في جسد الرب ويهيه ودنه دي وهو ما دولها في أعضاء في جسم الكنيسة عشان كده تقللنا عرضة تحس قد ايه كلمة عضو في الكنيسة ده بقى كان احنا لسه بعيد قوي عن المعنى ديه الاخل بتاعه احنا لقدت صرعا ان العضوية الكنيسية في بعض الكنائس اتخذت في شكل مثلا اشتراك الدافع للكنيزة هتقول لك فلندا مشترك في الكنيزة وعطوياته في الكنيزة تمتعه بحقوق معينة مثلا ان هو يعفى مني من رسوم خدمات معينة يعني احنا كنا مثلا زينا نشترك في الكنيزة تأخذ وقت تروح تتفع حليل في الكنيز مثلا تتفع نص اليد والقين ايه... تقولت تما... أمه نعم كده لو العطار المخيمة أنك نعيش <نه؟ تنعي> اه تقولت أمه هو لكن برضو يستهد في حاجات الكنيسة الحقيقي هو لو كان عضو عامل في عضو سارت في جسم الكنيسة مش هيدخل عن الان الكنيسة بالسيء أبدا عشان كده العبوية الكنيسة هي عبوية روحية مش عبوية مادية بتاعتنا ولا لان بحنا صارنا ايه كتير خالص نفوهم ف... عشان كده كمان المسيح لما كان بيتكلم عن الكنيسة والإثباث فيه وكل غصن اللي يأتي بطمر يقطع يعني ليس عض واللي يجيب ثمر ينقيه اللي يأتي بطمر أكثر لان ده لكن يمتح يهو يقطعه لان هو السابق فيه فالعضوال كانت فيه السابق في ليه في المسيح فانا وقدر اقول ان الكنيسة عندي أعضاء في الكنيسة لا نوع 70 في حب ربنا 70 في وصايا من ربنا يحفظ وصايا 70 في الاشتراك في جسد الرب ودمه هذا خدنا في الكنيسة لا من الناحية الكنسية أما المفهوم الرعوي فلا ضوء كنسيه في حديث ربنا يسوع عن الراعي صالح اللي هو يعرف خاصاته وخاصاته تعرف والعضوية الكنسية على اساس كلام المسيح فهي خدمة فرضية وليست مجرد تسجيل عدد اسر فهي رعاية فرضية لكل واحد في الاسر على حد عشان كده لو حبينا احنا نعمل نموذج الاستمارة التغييره كده مثلا احنا الحط الديناس اللي هنا مثلا يعني اسم رب و والعنوان كده اعطاء النموذجة مثلا والحاجة وعدين نظر كمان من المصور مفادي على أكثر من صريح الزيارة لها هيخذ من الشيء حجر كتيرا من السبب أحمر بلها أنا أعلم أن تدب بشاة عندنا تجون عن جنائين في عكاية مثلا لذكوبار في عكاية مثلا لذكوبار أو خدمة عامية لذكوبار وفي و وفي شيء يعني مثل لهم عذرة شوية يعني أننا حط هنا مثلا الشباب وال الشباب ما هي... في ناس سن أهم من سن الثامنة دي قرأتها ما فيهم بقرة أو لكن هنا حسب السن الرفيع داخل هي شباب جديدة. هنا حسابت الشوعي في اجتماع الشباب هنا أكتب الفيديان مثلا أحضر فيهم ثانوي وآجابي هؤلاء مثلا تغيير ثانوي داولة مثلا مثلا تغيير تغيير وآجابي وأحضر هنا <تصفيق> اه في دهي والله مشي الشغل اه واشكر من اما في البيت ولا أقول أنت همه كام ومثله كام يا عم زي واعد يا ابني احنا على لكن حتى انا واقف اكتب البتاع بعد ما انتوا عندكم وانا لازم كده اكتب لان اعرف بالطلب خلفه تغيير بس عادي يعيدين ده ثانيه ثالثه مثلا كده وبالطريقة فيها هبقى اخذت شكرة كبيرة جدا عنه عن الاسراء مثل ممكن هتكون دي لها فائدة يعني اذا كان اخذ الورق دي اسمه وراكنا لازم يكون في الكنيسة فيه جهاز مجموعة من الناس المسؤولين عن الخدمة في الكنيسة عن خدمة الجداج واعداجي وكانوا طبعا كان هذا القص لكل دوله تكون فيها حياتك في شمال الرياض اه يتدرك و يبتدي الشبان ياتوا من الاجتماع الشبان والافعال حكيهم كانوا مثلا حاجه دوله عادي واجب دول كانوا التاريخ مهم طبعا تاريخ الزياره لان انا حقا دراعة الولد تاكد في ثانية سنة وثانة دا انا مزور في ثانية كذا الثانة اللي بعدها يكون في ثلث سنة ومثلا او هيكون في الجامعة او حاجد وكذا يعني هيكون في فجل عام هتتفرج فيه الاختمارة دية متحفظ في الكنيسة وهيكون فيه في نفس الوقت فجلات خاصة لكل خدمة من الخدمات اللي الموجودة في الكنيسة وفيه كمان متابعة للسيارات دي متابعة للجيء للناس اللي توضعوا في الفرع المختلفة لان الكامل مش هيكبر جيء بيخدم كل القطاعات فيادا اللي هو عمله ان هو احمان ان كل مجموعة راحت للقطاع بتاعها اللي هي ملتسل ممكن في دهر الاستمارة دي يكون فيه ملاحظات خاصة بالكان فقط فقط الملاحظات الخاصة بالكان دي اللي هي هتكون انا فصلتها الخالق عن ايد عن الحاجة اللي انا ممكن انتفع بيها بيه حاجة خاصة بالحالة الاجتماعية حاجة خاصة بالحالة الاثرية مثلا مواهج معينة موجودة ممكن استفادة منها ضعفات معينة حالة معينة عاوزة اسلاح معين أو, او رعاية معينة من نوع معين يعني مثلا احنا للاسف كنا عملنا الناس الاخدارة دي يمكن من 15 سنة ومشينا عليها سنتين ولا ثلاثة بعدين ايه قسمنا عشان كده بقول المتعدة هي مهندة لان نفس المشروط هي عملية بحثار نحن نشغل بحثار وانا ممكن احطي العائلات اللي في الحي في ذهن يعني في النوذة بتاعتي انا كتاة لكن انا عاوز شافة لكل الاركتزة اللي موجودة في الايه في الكنيسة لان في الواقع في انا اقدر ساعات اخص بيتا لايك قلبي الاب والام لها او ممكن يكون الطفل الصغار ده هو الباب اللي هنخش منه للأسرة ده وفيه أسر كتيرة جاته وثبطت بالكنيسة عن طريق الكفل بتاعنا ده بس أحد يعني مبتدى ناس مش ليش مهمة بتبينينه الباب الاستحرق بنا لكن المهم يشوف لما حطوا كل القطاعات دي موجودة عندي هيبصوا الى واحد من اجتماع الشباب بيزورهم وبنت من اجتماع الشباب بيزورهم وواحد بيزور الطفل بتاع مداري السحب كمان ويمكن جواب جاي من الكنيسة كمان في مناسبة او معايدة هيبصوا لقوا انهم انهماش يعني دل بعض الناس مهمين اول الدنيا كلهم بتفعل ايه بتسأل عليهم الكنيسة بتسأل واللي شوف باندي يسألهم والأولاد دي يسألهم فالدوط تلاقي فيه جو وآخر اتخلق بسبب حتة الورق الصغيرة لو تحقص في المحلها لما تحقص في محلها هي تلقي تحقص بطن الأرشيف بتاع الكنيسة المعلومات يعني اللي هي فيه كان اوثر وطبع الكنيسة اقول لك انا عندي بأي خباتات عندي 500 اوه طرعا انا نبديك مثل بسيط يعني في اول مرة اخنا خدينا في الكنيسة عندنا كان في حوالي اربع سلاس ومئتين عصر ده مثلا قبل ما في اللي انبتاك لو الكنيسة اللي ست العدرة وكان فكنيش ممكن قبل انك كهنة قد اختمت الخدمة الاولا الخدمات الثانية اللي كانت ايه بتاع ابتداري وطعادادي وطفتاناو كل دولة و اه لما واحد مثلا الخاتم السجاعة يوصل لغة البيت اهي الكنيسة الوسط هو يعني ما رايح في اسم الهيه في اسم الكنيسة يعني فاي انت ابونا اللي راحت لكن كاي ان ابونا اللي واصل حتى الناس بترجع بعد كده بترجع الفضل لابونا في كترخيرك ابونا انت ايه بعثنا واحد وهو الابونا اللي بعث ولا حاجة لكن هم اللي اشتغلوا الصغيرين المهم يعني ان ربنا بيرجع العمل كله له الكنيسة وبيحاسوا ان هم مش ناس منسيين لكن الناس ايه في رعاية دي اكتر وبعدين النقطة الثانية يعني دي هتحددخلنا في الخدمة الفردية ها انا ببتدي نخدم الاولاد دولة دي كاطفرات فهتبطه تلاقي في قطعات للخدمة او نوعيات للخدمة الموجودة في الكنيسة خدمة الاطفال مثلا او خدمة مجالس احد هتحددهم يقدموا الاطفال يدلوهم في الكنيسة او الزوض. على فترة ليلة في طوال. طوال. يعني قلتلها مثلا في فرنس ما قلتلاش حد. شاه بتبويك كده حاجة بسيطة خاضة. لو يبقى الخدمة في الكنيسة خدمة موجهة مضبوط. يبقى كفل دلو التلمان من مدارس احد من الصغر وحفظ في السنة الواحدة مزمورين 2 في السنة مزمورين اذا على يخلص ستة حفظ كان مزمور 12 مزمور على يخلص اعداده وكنا وكمان يبقى حفظه كمان 12 مزمور يدية الولد على ما يهتم صلب الجمعة يبقى حفظه بك 24 مزمور يعرف يصال دي باكر من باكر و من سبكة و من الغروب و من النوم إذا يعرف ما تبقاك صلاة المزانير ديه لي علي انهار ده لما جيت يشبه في الجامعة وبكلمه عن صلاة المزانير كايني بكلمه عن حاجة ايه وإيه كيه مثل انا اعمل له موضوع في اجتماع الشبان عن صلاة المزانير ايه خمسها ايه واهمية المزانير وفيدة المزانير لكن هوا من مارس هات عمليه لكن الطفل بتاع دمان اللي كان يبربه في الكتاب بتاع وبيحفظ المزانير المكان ممكن بيقولوله ايه فايدة المزانير دي او او ايه البركات اللي فيها او, أو تفسيرات دي او حاجة ومن هو كان بيمارسها ايه ممارسة عملية وقد ايه النهاردة يا جماعة الخطر اللي بي بيهدف كليستنا من قلة الممارسة الممارسة العملية يعني احنا نعيد لهو فيه طوايف وفي وفيه, وفيه. تم اقول طوايف اسمون بيقدامه كلام حالي ما ممارسناش حاجة وبعدين بيقول له طب والكنيسة عندي بتقول له طب ما تصلي في المزانير في وهو المزانير وهو تعطي ان صلاة المزانير ده ايه ده ده ايه لكن لما بيلاقي ولد كده متحمس ويجيله ويقعد يصليله ويسترسله شواله وينبسط من الصلاة باحت يقول لك اهو اللي بيصلوا ولا بلاش لكن هو لو مارس صلاة المزانير وبالمسج هل معتم فيك الواحد كبير تقول له تعالى دوق الالحام الكريسة وتقول له جادي واحد معرفش الماني جه وقال على الحانة في نيسة لو حضر اسبوع الالام وقال لو الحان ديت ما فاهمهاش الناس العمود داع الكنيسة داي دا تشئ وشام مكان من قواتها على الحانة ايه يعني ده عارف ده عارف زي سر الحرب اللي يعني واحد عمال يقول ابويا كان وابويا كان وابويا كان وأبويا كان, وأبويا كان لكن وانت اصلك فينا النهاردة مجيش حاجة فاااا تبتيجي خدمة موارف احد بطلس خدمة ممرشة خدمة ايه؟ ممرشة ما عاودي ايه؟ عاودي مارس عالك بصراحة مزانية فاعياد الكليسة اي رأى النهاردة مثلا ليلة عيد العدرة ولا الخدم داري من الليلة عيد العدرة ولا لقال عارسين ان دال الليلة عيد العدرة وبيدارسه بس عن المحذة اولا قيرطوا في الكنيسه عشان كده انا كنت بحاول الكلام لما كنت بقول لاوث راع وبقول يا يا ريت اسمه لاوث راع وكان كانت لان انا عاوز اربط مش عاوز دراعهم بس عاوز اربطهم في الكنيسة مش مجرد تعصب للكنيسه او مجرد حايف للكنيسه لان عارف ان السكه دي هي السكه الايه الامان السليم انا بدل ما اقول له تعالى كده في اجتماعك سببين النهاردة فيه وعظة عن تفاعة الاجتفين طبا ايه عن تفاعة الاجتفين لكن هو منتصوره مارس محبته للعذراء واحتفاله بقى عيادها فتبقى الممرتة في التفاولة مهمة جدا عشان كده البرنامج ملالك احد ده انا قاعدة فاقوله يمكن اللي بيحطوه يمكن هم ممارسوه حاج لان لو كانوا مارسو كان يبقى زي زمان زي زماني ما كنا نشوف حتى كتاب كتاب, كتاب تغير للأفصال التغيرة وكتاب لل... فيه حاجات عن الهدسين وحاجات حاجات كالجميل يا جمال لاجي تقول تلاقي موضيح كلها صحيح كتابية وموضيح انجلية لكن في تسلي الواحد كده زي مشعار هو عاوز يقول ايه ولا هدف ايه لا انا عاوز اقول ان مجرد الطفل ما يخذ في التنيذة بيسربة تربية موجهة موجهة عاوزينه الصف ده فاي عاوز يعيش سليم، لكن عاوز كمان يطلع عرب الهدية في الكنيسة، يطلع عضو في الكنيسة. أنا بتكلم عن عضو الكنيسة. عضو في الكنيسة ما يعرف يسال كاتب المقامير، فهو بعدين يبغى عضو في الكنيسة ما يعرف شعاعات الديكين، لحتى يبتسم فهو بعوض عضو في الكنيسة ما يقدس أقسام الكنيسة، وقد قالت. ودروس تلاقي ايه آآ... عارف ايه كان يوم ايه في يومين دول وقلنا رحله من كنيسه معرفش ايه طب دايوس في يومين ازاي يعملوا في رحله لا يوم في يوم او حتى وقت عشاء تبص تلاقي في حاجه ثانيه بعيده خالص ايه دا فالص عندي عندي انت ممكن كمان يعني لو اقول لك هنا اللي في الكنيسيه من المفروض يوم عشياء مثل اعملوا عشياء الاول تحت او ايه جوعة عشياء يعني انا اوز اقول ليس الترباية تكون ترباية ايه ومتقصر عشياء حاجة ويبقى بدأ الحصة الحان اللي بيقصوها ينزل وقوله التصباح بتاعاتهم تحت ويطلع وكملوا الايه انا بتكلم عشان حاجة انا بقول احنا عاوزين نسميه له راعة وكانت عشان ايه يطلع الولد شارب الكنيسة. نفقت عليه قلبي. يعني مثلا ابن الاسداد عبد المسيح من صفولته في الكنيسة حافظ الحنها و هو شماته الكنيسة و تعارفتها. خلاص ده في الكنيسة خلاص. حتى ابو التي بيتعبان في الكنيسة. شايبه كده خلاص. ومتطم راحك بس عراحة الكنيسة جاي من الكنيسة. لانه ايه ده عضو بتعبان في الكنيسة. ده سهول ان ده مش عضو. انما المسيح يوح انتخل مدار السحدي بعض. فقطاع التدائي ده قطاع مهم جدا التربية في لازم تكون تربية موجهة عشان تخلق شخص مرتبط بالكنيسة ومرتبط ب... بتقصة مرتبط ب... وممارس الحياة فيها كعلا فيه مناسبات لطيفة الاهتمام بالمناسبات لو الكنيسة تستعمل دين لو يكون في هادث عماد لطيفة كده وتتحقه في البيت تتدروي او يحتفظ فيها البيت او يعرف تاريخ عماده امس جيهما بيعرف تاريخ ايه نيازة يعرف تاريخ ايه عماده ويبقى ده برضو استجلات المدارس احد معروف تاريخ عماده امسا عند الجماعة الروم يعمدوه ويسموه اسم الاديث بتاع اليوم ده يعني مثلا هو اسمه يوسف واتعمد في عيد ماري جرجس فيسموه الاسم الثاني ايه جارش نعم ولكن اسم الاديث اللي هو ايه اتعمد فيه نعم اه عشان خطر ايه لما ايجي عيد ماري جرجس يعترف ان ده عشان يفتكر ان ده ايه عيد ايه همازم الحمسات العمر كان انا مره وكده عممتي يوم ايه كنت حاسه لو بتعملت في في اللي بيسموه على اسم يوم ايه مثلا انا كنت مثلا عمتي يوم عيد الانبرسون اسم الدلع بتاعي مثلا او الاسم الثاني بتاعي كانوا مثلاً, مثلا مش ممكن في حياتي كنت حاسه كل عيد انبرسون ده ايه ده العيد بتاعي لما عملوا كده هو فاظ ان هو طول حياتي يفتكر ايه بتقي تقايص عائمه انا افتكرت بالدي قالوا على انها يكون عيد ده بالنسبه لي تافهه مثلا اي ممكن يكون تافهه انا افضل كده احسن من ان احنا بنجيب لنا حاجات من الغرب مثلا يقول لك تبعت له معايده عيد الميلاد ونعمل له عيد ميلاده ترقه وساعه وتفصيل الشام ولا على الشام كمان احنا ندي له ايه ندي عيد الميلاد مفهوم ايه نروح لان ايه يعني عيد ميلاد الجسد نتاع عيد ميلاد الجسد يعني ايه يعني ايه قمت يعني وهم قال ليس كيمة فيبات ما مبتضيش علاقته مع ربنا الا من يوم ما, ما في ايه ما تتولد في في المعبضين وكيم هون ثانية من حق الاولاد فيهم ان هم في يعني ممكن مدارس احد ترتبط الثابت اكتر بالأدخال بتوها هون نسبات مثلا هما الثلاث الالم او الاحسان او المرض او الحاجات دي يبقى قدام مجالس الصح دول كانوا عذب كبير او عن قيمه وحسسهم ان ال والكنيسه بتسال عليك نجاحه وبتسال عنه في ايه في مرضه وفي شدته كل الحاجات دي مع بعض حتى لو هنا راح مرة يبقى هما يكملوا الايه الحاجات الثانيه لعب من الحاجات اللطيفة اللي كانت تعملها مدارس ناحيه كده زمان كانوا يضاعوا درس وبيعملوها بره دلوقتي يعني كان يضاعوا درس كده على صور زي زمان كان الصور يرجعوا وكانوا يضاعوا درس تاني للاداء والامهاء اي موضوع تربوي لطيف او روح حلو حتى بعد كده تعملوا ماسك الورقه ده وتحطوه في الكتاب اللي يفتكرو كان اسمه الاولاد الذين اعطانيهم الراس كان كتاب رصيش اوه انما كان الولد ياخد ورق فيه الزمال كان وفرحه بالصورة اوه ورق ليه ورق البابا ومر كبار، شوف الناس الخدام الواعيين يبونوا ايه عملوا حاجة كبير عملوا حاجة ليهم عملوا حاجة ليه للبي للكبار لا يبقى عاسس كده كان مدرس ساحه انه بيشتغل بهدف كبير وعاود يوصل للبيت كله من اول الاول في هناكات لطيفة كمان زي اجتماعات الاداء وقبل وزارة التربية دي ما تعمل مجلس الاداء والحاجات دي كانت مدارس احد بتعمل اجتماعات ليه ان ده من 30 سنه فات هو مش في العجره في حرام بيه وكان يجتمع كل الآباء ويشوفوا اولادهم بيقولوا شوية ثلاثين حلوة شوية حاجات وصيفة يعني ويبقوا مصفين جدا ويقولوا احتياجاتهم ومشاكلهم ويحسن ان هم يعني مع الخزمة مشاركين فيها فاجتماعات الاباة مهملة جدا الاباة لجمهات مهملة خالص حتى ممكن توعية الاولاد عن في الاطفال دول. القطاع الثاني المهم اللي هو اعجاج السنو ده قطاع بيبتدي فيه شخصية القصة تكبر ودوافع وافع الاجتماعية والصداقه والصداقة مهمة جدا في السن ده من هنا تبتدي الرحلات والمعسكرات تاخد اهميتها العظمة لذلك طبعا احنا يعني كنتتنا مهملة جدا في النواحة دي لكن يمكن الجماعة اكتر مشاف قبل احنا ما نفكر في العجمة دي كان هم عملوا البيت بتاعهم اللي في العجمة وده يمكن سنة 54 يعني احنا لسه نفكر في ارضه يمكن ما بنناشه مش عارف هتبني انتا والفايدة في المعسكر انه فعلا بيمارس في الاساس الحياة المسيحية العملية اللي ما بيشوفهاش في الخارج المعاملة التعاون المحبة التسامح واحد اتاقه دي ممرتة ريس جنجين حزب الالحام الصلة السعر الخدمة انكار الزيت كل دي حاجات ممكن تتعلمها عمليا في المعطفة اللي هو ما بيلاقيش فرصة دية في الكنيسة خاصة اذا كان جو العيلة في متاع بكتير وفي السن ده ممكن جدا الاهتمام بالدراسات والمسابقات والابحاث طبعا على مستوى يعني وتقديم الجوائز للناس المشوّتين في حفل كبير أو في عشاء استثنية في مناسبة عيد ماروز وممكن في السنة دا كمان ممكن اكتشاف المواهب المختلفة. اكتشاف المواهب المختلفة عند الاولاد وتنميتها. الحقيقة النهاردة خدمة سنوي وخدمة شبان الجامعة. شكوى مرة جدا. ليه بقى? لان طيار العلم اللي برا طيار جالس. يدي الخدم يقول اتتور الايام في عدد ويكلمون على علاقات الجنسية ويكلمون ده الولد ده لها صاحبته ده والولد ده معرفش ايه والولد ده والنيدي ده مش عارف ايه وتبصوا تلاقي ان في حالة حيرة مش في كميتة واحدة انا نسوى الجمهورية كلها اما اجتماعات شبان بقى فالشكوى مرة مرة من انصراف الشبان عن الايه عن الكميتة احسن فليسة في القطر لو لو عديتوا الشبان اللي فيها هتلاقيهم على الاكثر واحد على عشرين هو واحد على خمانستاشر من الشبان الحال وبعدين اكثر من كده مرة عملنا بفتاء كده صغير طلعا اللي بيتناولوا من اجتماع الشبان ده اللي بنعتبره اجتماع مليان خمسة المائدة اللي بيتناول خمسة المائدة والباقي دي احضر اجتماع ايه شبان وبعدين تبوطوا تلاقي في حيرة يا ترى بين منين عارسين متدمين الساب بتاحتنا وانهاردة الخد مش مال يعنيه ايه بايدان ايه ايه بايدان كان زمان العالموا قددين كده ويجوا مدارس احد ويجوا فرحانين ولو جدنا من صورة بمقليم زمان ولا من معاشرة بمقليم ديه بقى فرحان بتاحتنا ونهار. وعملنا له حتة نادي صغيرة كده بقى فرحان طيب بقى انا بصراحة كان وليا علم من جوش قال له اكلت في التلفزيون لازم لما يفلق. لما يخلص لان الكنيسة مش في قوة المسلسل بتاع ليه بتاع التليفزيون المسلسل ده اقوى من ليه ممكن وديت ذكرنا في موضوع في مونتاج بطوره هي اعداد الخادم النهاردة مش بتاع قدام الخادم بتاع ثانوي اعدادي والجامعه يكاد يكون مفقوط في الكنيسة تماما الكنيسة نايمة وترحانة ومجهولة في حاجات كثيرة جدا والقطاع ده حيصير منها والكنيس اللي بنبحث عليهم برا كناية الهاردة مثلا ان الشبان بنصرف عن الكنيس احنا دلوقتي في بداية الطريقة بعدما يفكر في الموضوع ده لخدام معدين ولا فصول اعداد خدام قوية ولا جراتات قوية ولا تخطيط خادم جدانة ولا خادم مقبل بشكرته ولا مضحف ولا عندي التالات لان هو يكون صاحب فلكفة في خدمته ديت ويعيش بالخدام وينزل مستواهم ويعيش في علامهم وينسيلهم النهاردة خطنة الشاب من اشق ما يمكن يمكن الشبات ارحم شوية لان ما مجاش دورهم يعني الشابات اكثر خجل من الايه من الشباب كانوا اكثر محافظة على اجتماعاتهم ولو انه طبعا دلوقتي في حرية اكثر اكثر محافظة على اجتماعاتهم على كميتتهم على اقرافهم على تناولهم ايه الساب النهاردة اللي هو ايه الحرية مفتوحة قدامه وبيغير من جميله او ايه كان عندنا ولد ولد عدد الولد ده كان عجيب جدا حتى صلحة حتى السنة صلحة التانى على المنطقة حاجة كتاب هو كان ولد ممتاز جدا انا كنت استعجب من الكتب اللي بيغرقه صراحة يعني. انت قالتش كتب ييرس بتاع تاريخ الكريتة ليه حصل كتب ابونا مثل مسكين اي كتاب عائفة اوزات الان بشروض عائفة حاجة عجيبة جدا وروحياته عالية كان يكلم اهله قلب جدا راح المدعفة السنة بس فلقى الفصل كل وكل ولد كل يوم الصبح يجي يحكى عن مجامرات ويجي يحكى عنه وعنه وعنه فلقى نفس هو ايه؟ مع ذوله واحدة كتبت شاركت وهاية الولد ايه؟ حياته اتغيرت وهم لما لان ما اشتكت همه يسألنا ايه حبيبي ايه اللي جاركت خل ما واسلق الليال كلهم يعني انا حشت ان انا غريب وانا متى ايهم وانا اهتيا ان انا مش طبيعي بعد ما كان هو حاسس ان هو ممتاز بقى حاسس ان هو مش ايه مش طبيعي. طبعا انا ما عاود اصوت نقطة مهمة جدا ان العينات الصعبة ديه كلها بيبقى ثابتها اصلا البيت مش كل الاولاد بيبقوا كده لان البيت لما بيبقى متدين برضه، بيبقى الولد في جو واحد برا وبيلاقي البيت ايه كله لكن لما البيت كمان بيبقى في حاجة وما يتقولين في الاشغالهم كما يلاقيش حاجة خاصة انا دلوقتي ده دسته ملائكه حاجه دسته ملائكه عندها 30 الايه كل الدقايق دي واتمش احصياتهم مميزه وانا شايف ان عندنا في الكنيسة دلوقتي مكانين يعني او على راضي تعمير واحد في يعني يعني كان الانبا اللي هو ايه مش مشكل ده هو بتاع الكنيسه الكنيسه هذا جالس في الولد الثائبة، لأنه هو ده الولد اللي عنده المواهب اللي الكبيرة القوية، فده قطاع مهم جدا عاد ناقص من مرة نتكلم، استبيان لازم نكلمهم بلغة تاني. تانية وبلغة تانية وسبوتيني، مش هم بدون ثقافات، هو اللي يشتغل في الوسيط يجيبه ثانية، ما كان في يزباع ويتملي، أو مشاكل في الحل، جيد القلب كلهم، نزرت على زمان، مش مهم. وهذا ما اتأخر عن كنيسة او في النائم يكون مدرج حاجة حتى الاهل مش مهتمين او مالك مراكمة او تعبان طول الاسبوع نائم يبقى يروح اي يوم تي انا حبيت اتكلم مع بعض في, في الكلام ده عشان نعيش كوية في الواقع اللي احنا ايه الحقيقة احنا دلاتكم امكانوا عن معذكرات في الاولاد وهو الكلام اللي قلت كله دلوقتي على قطر واحد كده بقى انت بقى كل اللي عاوز تقوله مع يجب الاهتمام اهتمام بالغ في هذه الايام باعجاز شخصوية الخادم بتاع اعجابي السنة اعجابه روحيا واجتماعيا بهيث يكون قائد الخادم النهاردة قائد مش مش جايين لجأت مدارك احد اليه وعدولي تبكين ورواحه على انا ازرى اردت عيال سواء كنيتا العيانة ملحوظة مش عيال سواء كان زماني ولد في ولد مكافف في الفرص تشتورت انا ودي كان داين في عيال معاكس في عيال معاكس مهارف عيال, عيال كلهم طيبين لان المعاكسين ما بيجوش خاض لانه هيجي ليه هو كان بيجي عاكس لا مهارفين بجدر كده كان بيقاب الكنيتا وبيجي عاكس في الوقت كي حاجات تانية اكتر ايه جاذبية بس وفي نفس وقت ما دارت لحد لو طلعت بارها هتلاقي ايال على محافظ الابرهامية من سنة واعداد واقفين وما جوش التنس في نفس فايه يكون اعداد الشخصوت الخدم ايه انا يعني سوف انا بكلم ان ده لكن هو يعني بيقطع القلب ان حصلت عمليت من قد سريع لما بتغرق المهاردة مش ممكن ان ما تكونت المراكل في الاعداد بسرعة والخيادات مش ممكن هنلحق المناسبة و هنلحق الاولاد بتاعك اجتماع الشبان طبعا والشباد صحيح بيأكدوا على الافتقاد لكن انا دي وقت من دي ضد موضوع الافتقاد مش ان الافتقاد مش مهمة الافتقاد يعني شد مفاردية إنما كانت في الموضوع يملى مخ الكرس اللي هو جاي الكنيسة الأول هتفتقد ينعمل ايه؟ هتقول له زي زي ما انت على الكنيسة راي يجي الكنيسة بعد ما يجي الكنيسة مالايش حاجة هايش هايشي تاني الأهم من الاستقاظ النهاردة انه هو يسمع موضوع ايه؟ يجمع نفسه هو أفرض ان احو نسارح نفسه فينا اتماعات تباتنا مفتوحة تباتنا خطية لانهم يسمعوش كلام ليه؟ في حياتهم ولا مشيت لهم خالص نعم تجربه ثانيه اصعب خلاص ما عرفها فيه الاول يمكن كان عاملها ايه عملها هي بس لكن ما عرفها وعرف ان فيها كل هو خصوصا كان لو عرفوا ان العصر بتاعنا ده من من سيئات يعني مش من المجلدات في الكتب والمؤلفات يفتكروا يقولوا ان احنا يعني بنكتب كتير فيهم عاروا كتير قالوا أره اكتر من الكلام اللي هي اللي هيسمعه وتخموا من الكلام ومفيش ممارسة في الحياة هو موضوع كبير جدا والبيت عليها عمل بس نبتدي منين نبتدي منين بقى ان هو عاوز تكتير عمل من كل الجهات نبتدي من البيت نبتدي من طفل مدارس احد ممكن تخش للبيت عن طريق الطفل ممكن عن طريق الكام ممكن عن طريق المساب ممكن عن طريق صديق يعني لازم يجب ان احنا نشهر جميع الاسلحة الانقاذ ما يمكن انقاذ وقفني كمان يعني كما احنا اقول الممارسات الكنسية بعشة يعني انا لو تحب انت وانا ده هاي موضوع لوحده تفاية حتى يمو بكلام من المارضة ايو موضوعه كان لما نتكلم عن الاسرة الاسرة تبتدي يعني إذا عدنا نلعى أسرة نبعها من, من يوم آه الأسرة مش من يوم ما تجوزهم قابل الصفلة معيج حتى مش من يوم ما تجوزهم إذا كان في أسرة مقدسة هيطلع على مقدسين طب الاجتين شكلوا يجيبها إيه انت على الأكالية شكلها إيه ما بيحث من ده سر شعلا نروح ومرة كت واحدة جاية تعتريك تقول لي هاتوني أنا لان انا حضرت في سعره وحشة كانت واحدة ارقارتها وحشة فارض قلت لان انت فيه قالت لي فندق فلسطين يوم ايه قالت لي يوم اللي يتريده كح كلان ده فلان ده خادم كانت في كنيسة فقال بعد ما عملوا اللي حتى حس انا كتبت عليها مقالة مرة من مصر بعد ما عملوا الفيديس المرقصية قدام هيك المري مرقص كان ماله ان في فندق فلسطين عندي واحد اوصى عليها فده الجديد المقدس اللي هتنتظر منه كوين بيت مقدس فده رغم ان الولد ده خاجم وكان خاجم كبير جدا في فريسة لكن النهار ده بيته مفروسه لحت المسيح ابدا فان هو حد يعقد العالم ويعمل مظهر ومظهر ايه العالم